يا أخوي يا أخوي من بعدك أنا صابني هام أرجوك ترجع يا عسى يا خوي من بعدك أنا صابني هم أرجوك ترجع يا عسى عمرك طويل البعد خلى الجسم ناقص من الدم عود ترى يا خوي مش تاقلك حين كل ما يمر طيفك علي يسلم دمع عيني تنهم الكناعهال الصبح من نورك تراه يتعلم والبعد خلى دنيتي ليل في ليل Ja mnie niech mnie niech mnie رجوك ترجع يا عسى عمرك طويل البعد خلى الجسم ناقص من الدم عود ترا يا أخوي مش تاقلك حتى خفوقي من غيابك تألم والنفس ما تقوى لشوفتك تأجيل انت الذي على الجرح تنحط مرهم يا من انا ما شفت في طيبهم ثيل يا من بعدك أنا صابني هم أرجوك ترجع يا عمرك طويل البعد خلى الجسم ناقص من الدم عود ترى يا أخوي مش داقلك حين والحين يا كل لا تفهم الشوق فيني قد وصل نجمة سهل يا خوي أليتك تجيني وترحم خلني يا يعشقك دون تمثيل يا أخوي بعدك أنا صابني هم أرجوك ترجع يا عسى عمرك طويل دخل الجسم ناقص من الدم عو ترى يا أخوي مش تعقلك حين عو ترى يا أخوي مش تعقلك حين